وان اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى